القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواه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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ اذْرَأُوا عَنْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتِيكُمْ بِقَبَسٍ او اجِد علَى النَّارِ هُدَى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ مِنَ الوَادِ المُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُرْهَقَ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا على غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآربُ أُخْرَى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 وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي شْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا kirутil het zelo pravnoja je JOAMO. Vacio, dobrocello za 뭐�ovko taboroj. Sen ono idejopowernosti pa vi na od podría. فِي da je mu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 فَرَجَعْنَاكَ إِلَاؤُمَّكَ كَيْ تَرَى عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي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 tiahu faqulainna rasula ila wa la tu'adhdhabhum qad j'a'naka biayatim وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّا أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رب RABNĀL-LذI EŚTĀ KUL-L-ŠYČ-KHOL-KHL-KHL-KHU SĚM HEDÀ KAL-FMA BALU L-QURUNI L-AULÀ kal الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل وانزل من السماء ماء فانفجر به ازواج فاخرجنا به ات شَتَّ كلُل وَرع أنعَامَكُم إِ إن فيِي ذَكَ لآيات لولُهَا مِنهَا خَلَقناكُم وَفِيهَا نُوعيدكُم وَمنِنهَا نُخجُكُمْ تََةً أُخْو وَقدَدَ أَ الرَّنَاهُ آياتاتِنَ كُهَا فَكَذذبَ وَأَب قَالَ أَجئتَّنَا للتُخرجَنَا مِن أَرضنَا بِسِحكَ ي موسَ فَل نَأتَّكَ بِسِحر مِسلِ فَجعَبَينناَا وَبَنَكَ مَووعدًا ل نُخلفُمون ولا أنت مكانا سوء قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر جَاءُوا قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّصِفُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ لَمُنْقِذٌ وَإِنْ مَا أَنَّ كُنَّا نَحْنُ أَوَّلَ مَن ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الصِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَلَا تَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَاءً قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا ما تطوي هذه الحياه الدنيا اننا فإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَلأَى يَمُوتُ فيها وَلا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا هأَنهَا مخَالدين فيِيهَا خَالدينَ فيِيهَا سَنُرِي بَعْضَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَاتَّبِعْهُمْ فِي الْعَوْنِ بِجُنُودِهِ فَأَغْشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ نِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إسراء وَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ, وواعدناكم جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا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 فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَمْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا فقذفناها فَقَذَفْنَاهَا ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه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 يعني افعصيت امري قال يا ابني لا تاخذ بلحيتي ولا براسي انني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائي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 كَالَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الصَّخَّاءِ إِنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لا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 qalidina fihi wa fa alahum yawmal himla yawma yun فَخُف الصور وَنَحشر المُجرمينَ يَومَائِذٍ ذُررقاق يتَخَافَتُونَ بَينَهُم إلَّ بِسْتُم إِلا, إلا عَشرَاف نَحنُ علَم بِمَا يَقولُولونَ إذ يَقولُوا أَمسَلُهُم قَيقَة إَِّ بِثُم إِلا, إلا يَوْمَذ.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 وَخَشعتِ الأصواتُ لِروحمَانِ فَلَا تَسمَعُ إِللاا همَمسَ يَوْمَ إِذِ اللا تَ فَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَ الرحْمَُ وَرَبغِيَ لَ طَوْولَا يَعلَمُ مَا بَيْنَ أيديم وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحطُونَ بِهِ عِلمَا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 وَكَذَلِكَ أَزَلنَاهُ قُرآانَ النرَبَّ وَصَلَّفْنَا فِي مِنَوعيد وَصََّفْْنَا فِيهِ مِنَوعيدِلَ من عََّهُم يَتَّقُونَ أَوْ يُحبِث لَهُمْ ذِكَّ فَتَعَلَ اللَّهُ المَلِكُ الحَّ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 فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى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 ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبلهم لقالوا لقالوا ربنا, لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فن تَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى